بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِسْتَوْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ يُمَتِّعُم مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجْلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ليبلوكم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ولئن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ من بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا سحر مبين سِحْرٌ مُبِينٌ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 قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من, من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عيده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون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 وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ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 قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مراحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء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 وَأُمَّنْسَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهَا إلَيْك مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا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 ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرن إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط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 ولما جاء أمرنا نجينا هدى والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليل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 ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو انشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَعْمَلُوا فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّثَمُودَ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 قالوا لا تخف إننا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعِيبَ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 قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد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 كَلَمْ يَعْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَعَوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ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 وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 عطاء غير مجذوذ فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل لم لموفوهم نصيبهم غير منقوص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 ومن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون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 وَكُلَّنَ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوَاعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُهُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ